وأعد للكافرين عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, فأرسلنا عليهم رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا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 منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة هي يريدون إلا فرارا وَلَودُ خِلَت عَلَيْهِم مِن أَقَطَارهَاافَُّ سُؤِلُ الْفِت نتَلَ آتَوهَا ثمَُّ سُئِلُ ل فِد نتَلَ آتَوهَا وَمَا تَلََّسُ بِهَا إِلَّا يَسرَاب وَلَقَدْكَانُوا عَهَدُ اللهَّهَ مِن فَاضِلٌ لا يُولُونَ الأَدْبَابُ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولًا